ولو نشأوا لأريناكهم فلا عرفتهم بدينهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبل أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم واصابرين إن الذين كفروا وطدوا عن سبيل الله وشانق رسولا من بعد ما تبين لهم الهدى وشانق رسولا بعد ما تبين لهم الهدى لا يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا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 إن يَسْأَلُكُمُهَا فَيَحْفَكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجَ أضْغَانَكُمْ هَأَ أنْتُمُ هَؤُلاءِ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَلَى نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبِدَّ الْقَوْمُ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ